أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام رى تلك آيات الكتاب المبين إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون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 إن قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف واترحوه أرضا يخل لكم وجوابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقبه بعض السيارة إن كنتم فاعلين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 عانوا على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأذلا دلوه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 أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغا شده آتيناه حكما وعلما وكذلك نزل المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وطالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون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 وما أبرئ نفسي إن النفس لامرأة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور الرحيم. وقال الملك أتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمن قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوه منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون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 فَلَمَّا رَجَعُوا إلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَنَّ مُنِعَ مِنَ الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَاهُنَّ أَكْتَلَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظٌ قَالَ هَلْ آمَنُوكُمْ عَلَيْهِ إلَّا كَمَا آمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِمْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرُ حَافِظٍ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ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 ثمّ أذن مؤذن أية هالعير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد سواء الملك ولما جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تَالَ الله لَقَدْ عَلِمْتُم مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا قالوا قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِن كُنْتُمْ قالوا قَالُوا جَزَاؤُهُ مَا وَجَدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُكَذَالِكَ نَجْزَى